50 languages La no funciona. الدوش لا يعمل الدوش لا يعمل نويا ايجو كالينتا لا يوجد ماء ساخن لا يوجد ساخن. أن تكلفوا احدا ليصلحه no hay teléfono en la لا يوجد تليفون في الغرفة. No hay televisión en la habitación. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. La habitación لا يوجد بلكون no شرفة للغرفة. لا يوجد بلكون للغرفة. الغرفة إيسمّا سوروّيوسا. الغرفة صاخبة. الغرفة صاخبة. الغرفة الغرفة صغيرة جدا. الغرفة صغيرة جدا. الغرفة الغرفة معتمة جدا. الغرفة معتمة جدا. التدفئة لا تعمل. التدفئة لا تعمل. الaire المكيف لا يعمل. المكيف لا يعمل. El televisor التلفزيون això no m'agrada. Háza la yujibúni. És massa car per mi. Aixó no m'agrada. Aixó no m'agrada. Aixó no m'agrada. Té alguna cosa més barata? عندكم ما هو أرخص؟ ما هو أرخص؟ ياون ألبرك د هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ <تصفيق> هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ ياونا <تصفيق> كاسا هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ <تصفيق> هل يوجد بنسون بالقرب من هنا رتوورران بركي هل يوجد مطام بالقرب من هنا؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟